<سؤال> <سؤال> اللهم لله وكفر السلام على الذي استطعوا لسيء من النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوته الكرام مازلنا الفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي قال فيه ابن مسعود لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا نعم قال الله جلال شعلا وصلنا إلى سورة التغابن، وهذا القران مثاني نعم. كذبوا بآياتنا، اولئك أصحاب النار فيها خالدون تكلمنا عنها. قال ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأه. ما ما أصاب المصيبة, ما أصاب المصيبة لا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم يقول الله تعالى مخبراً أنه ما من شيء يقع من المصيبة من التي يمكن أن تقع على الإنسان إلا, إلا قد قدرها الله دل علاء وقد كتبها الله دل في علاء قبل أن يخلق الخلق. قال الله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من إن أكد في قوله إجل فعلا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء فعلوه في الزبر كل شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أول ما خلق القلم أو قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ما أصار المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهنا في قوله جل في علاه ومن يؤمن بالله ما من شيء إلا وقد قدر بالمقادير الله جل في علاه قبل أن يخرق الخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الاحتجاج حج آدم موسى حج آدم موسى حج آدم موسى قال, قال, قال موسى أنت آدم أنت أبو البشر قال الله انت موسى موسى بني اسرائيل استفاق الله على رساله استفاق الله برسالتي و... سامحونا نعتذر لكم على التاخير استفاق الله بكلامي وخطط عليك التوراه بيدى تلومني على أمرين قد كتبه الله عليك بكذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ادم موسى في آدم ادم موسى ما اصاب مصيبه الا بإذن الله هو باذن الكوني إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله جل فعله بقدره وأن الله عليكم السلام وكاته وبأن الله على إذا قدر شيئا يعني إذا هيا له أسبابه سبحانه جل جل في علاه، فمن يؤمن بذلك فصبر واحتسب ورضي مدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا ورسوله ما ملأ الله قدر ورضا عن الله جل في علاء الله عما فاته من الدنيا هدى هدى وتقى وأيضا أمرا, أمرا يرضى به في الدنيا قبل قبل الأخير ويخلف عليه خيرا فقال علينا ابن طلحان بن عباس ومن يؤمن بالله هدى قلبه هدى قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه حياكم الله رب يحفظكم كل سبو وما أخطأه لم يكن ليصيبه نعم فهذه دلاله واضحه جدا في ان على على على تقدير الله جل في علاه ان يسلم لقضاء الله وقدره سبحانه وجل في قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الامر المؤمن ليست احد الا المؤمن عجب الامر المؤمن ان امره كله له خير اللهم سامحنا غفر الله لي على تاخير عليكم استسمحكم استمعكم حاضر قال الله جل جل في علاه نعم الأمر المؤمن ان أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وهذا له خير وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير سبحانه جل جل في علاه عليكم السلام كاتف أوزع في قلوب المؤمنين الإيمان والرضا بالرحمن سبحانه وجله في علاه والعمل أيضا لدخول الجنان قال عجب الأمر المؤمن ان أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان له خير وإن أصبتوا سرعوا شكر فأنا لو خير وليس ذلك لحد الا المؤمن قال الله وأطيع الرسول امر بطات الله ورسوله فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما نهر عنه نهى وزجر ثم قال تعالى فانت توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين أي إن عن العمل فإنما علي ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة قال الله تعالى هذه ايات عظيمه جدا في هذا الباب بعدما قال الله تعالى بعدما ميل القلوب جميعا رب يرضى عنكم جميعا الله أكبر شكر الله لكم بعدما بين الله جلاله فعلا انه ما من شيء إلا بقدر الله جلاله فعلا وان المؤمن الحق هو الذي يؤمن بان الله على قدر هذه المقادير وان ما أصابه لن يكون له اخطئه وان ما لن يكون له جلاله فعلا إذا أراد شيء الله أسبابه وقال الله تعالى إنما قولنا شيء إذا ردناه أن نقول له يكون فاكون أمر بطاعة الله وطاعة الرسول يعني هنا شوف جمع بين العينين هنا عين القدر في الآية الأولى وعين الشرع في في الآية الثانية ولا بد المرء إن سار سيرا عجيبا يسير بعينيه الشرع قال الله تعالى قال الله تعالى ما أصاب المصيوب إلا بأن الله ومن يؤمن بالله هذه قلبه الله بكل شيء عالم هذا عين القدر شوفوا بعدما بعين القدر وجب عليه ليتكامل كامل الأمر عند ربه جل في علا أن يأتي بعين بعين الشر فاكون قد تكامل عنده عينان بالعينين الجميلتين القدر والشر ما أصاب المصيبة إلا بإنه الله ومن يهدي ومن يهدي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم الله بكل شيء عليم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون وهذه من مراتب القدر مراتب القدر أن تؤمن أن تؤمن بالعليم فكتب فاراد فخلق وأطيع الله وأطيع الرسول هذي عين الشرح وأطيع الله فيما أمر سبحانه وجله وأطيع الرسول جعلها طاعة مستقلة أطيع الرسول نعم سبحان الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها طاعة مستقلة ولأننا قلنا أن الإنسان في سيره إلى ربه إلى لفيعلا لابد له من توحيدين توحيد العبادة وتوحيد اللهم امين اللهم الله أمين. عنك شيخ داود توحيد العبادة وتوحيد ال ال توحيد العبادة وتوحيد الاتباع وذلك من تمجي في في معظم كتبه يقول ومبنى الإسلام على امرين ومبنى الإسلام على أمرين ما هم الأمران قال قال افراد الله جل فيلا بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإتباع وأطيع الله وأتعرس ولذلك جعل الله أناطا الهدایة كل الهدایة بت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا الله تعالى مبينا لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بها قبول الأعمال عندما قال قال الله تعالى إنما أنا بشر مثلكم يحاء إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان أرجل عمل صالحة ولا يشرك بإبادة ربه أحدا وأيضا قال النبي قال الله جل في علاج والذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم وقال الله تعالى أطيعوا الله واتقوا الرسول ولا تبطلوا عملكم فجعل بطلان العمل متوقف على على على, على عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه من بادئه ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في ولا قال الله نعم الله نعم نعم نعم تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا نعم نعم نعم ليس عليه إلا إلا أن يبلغ فهذه وظيفته الكبرى فإن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين أرسله بدين الحق ليظهره على الدين كله مبلغا عن ربه جل في يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته فهذا الأصل هذه هي هذه التي على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن <تصفيق> و ان يقوم لله جل و علا رافع عن رايه الله يبلغ عن الله جل و علا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم له واحد فمن كان ارجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا قال فان توليتم عن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سلم فان توليتم عن عباده الله جل و علا او توليتم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سلم فان توليتم فانما و هنا اسلوب حصر إنما هنا أصطب حصر وقصر، فإنما نعم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال كانه قال أن الوظيفة العظمى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يكون مبلغا عن الله جل في علاه ومن بلغ ومن بلغ عن الله جل في علاه فقد أدى ما عليه ومن أدى ما عليه قد فاز وحاز وارتفع درجات أولى نسأل الله جل في علاه أن جعلنا جميعا من هؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا مم. إلى الله جل في علاه وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن من السابقين ومن الصادقين ومن المخلصين ومن المخلصين نستغفر الله رب العالمين قال ربنا جل في علا وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونا الرسول ما جاء إلا ليبلغ بهذه القضية قضية الكلم الكبرى ويتوحيد الله جل في علا إفراد الله بالعبادة من أجلها وانزل الكتب وأرسل الرسل وقسم الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فنسى الله جل في علاه أن يجعلنا من و... من من وحدة وحق توحيدة ونسى الله في عليةهم أن يجعلنا ممن نشر ذلك بين الناس ونصره وعمل به قال الله لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا الله جل في علاه. الله لا إله إلا هو هذا إفراد الله بالعبادة وقلنا دائما أن من أركان الله الإثبات والنفي والولاء والبراء الإثبات والنفي إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له ونفي الإلهية عن غير الله للافعلها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل إنما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك ورسولنا إلا نوحي إلهي لا إله إلا أنا فاعبدوه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله ومرت أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدوا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل وعلى الله فليتوكل المتوكل وعلى الله المتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله إذا كانوا قد وحدوا الله حقا فإن قلوب قلوبهم توجهت إلى ربهم وحده لا شريك له فإن كانت القلوب قد توجهت لله جل فعلاً ونظروا بعين الشرائف أخذوا بالأسباب فلنعم التوكل التوكل على الله جل فعلاً لو توكلتم على الله حق توكله وحق التوكل النظر بعين حيططها والنظر عن القدر بميل القلب كليته بجمعيته لربه جل فعلاً لو توكلتم على حق توكله لرزقهم بصن وتروح بطانا قال الله تعالى الله لا اله الا هو قضيه الكون الكبرى التي من اجلها خلق الخلق وانزل الكتب ارسل الرسل وقسم الناس الى فريقين فريق في الجنه وفريق في السعيد إله إلا هو ف... وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فلاتوكل المؤمنون فهو الأحق بالتوكل سبحانه جل فيله هو الملك هو القادر هو القاهر سبحانه إن من شيء إلا عندنا خزائنه ومن نزله إلا بقدر معلوم وعلى الله تعالى الله لا إلا هو الله فلاتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تأفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا الذين آمنوا إن من عدو لكم فاحذروهم يا أجوال الذين آمَنوا نداءوا للمؤمنين كما قلنا فإذا كان نداء للمؤمنين فهذه من علامات الإيمان إذا كان نداء للمؤمنين فهذه من علامات الإيمان إن من أزواجكم أولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم أولادكم ما قال كل أزواجكم وكل أولادكم هذه فيها دلالة أيضا على الطبعيد وأن هناك من يكون سببا في الخيرات وفي الصالحات والطيبات والوصول بعد ذلك إلى الجنات وهناك من يكون سببا في الشرور والخطيات والسيئات لا سيما أن كثير من النساء تهفو إلى الدنيا والأولاد أيضا ما يريدون إلى الدنيا فأسحبون الرجل إلى أو الراعي إلى الدنيا دون الأخرة ومن سحبك إلى الدنيا فقد خاب وخسر أولا وقد خيابك أندى و الصحيح أنه أن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الـ الـ الـ الـ الأم يا إحويني المسجد الجامع الجمعة في المسجد الجامع. الجامعة حتى لو قلنا بأقوال الشفعية والحنبلة بجواز يعني على وجه بجواز يعني هم يشترطون العدد يشترطون الأربعين يشترطون العدد وأن كان هذا ليس بسند اشتراط العدد نفسه ليس بسند لكن يشتروا ان أردت أن تفعل ذلك يشتروا نعم قال الله لا إله إلا هو وعلى الله فلتواكل المؤمنون يا الذين آمنوا إن من أزواجكم عدو لكم فاحذروهم يعني الازواج قد قد تجر الإنسان إلى إلى المهالك إلى الدنيا والأولاد كذلك ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا معامات الإيمان علامات الإيمان أن تسمع يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا ولا أولادكم عن ذكر الله وما يفعل ذلك فلا يكون خاسرين قال قال فحضروهم يعني من الأمام من الأزواج من تمنع المرأة عن عن ذكر الله فله عن ذكر الله عملا وأن ذكر الله ذكرا عن ذكر الله عملا بالعبادة والتسبيح والتحميد والتكبير وأيضا الطواف والجهاد في سبيل الله والالنفقه نعم إلها المر عن عندك الله للإفخاراب الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا تهلك من انشغل بها والزوج والاباد نعم يسحبون الكفيل أو الراعي أو الولي في الاسره إلى الدنيا وإلى ما في الدنيا من متاع الدنيا الزائل إن من اولاد ان من اموالي لا تريكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر ما فعل ذلك فاولئك هم الخاسرون يعني من فعل ذلك واتبع واتبع الاولاد فاولئك هم الخصر. من فعل ذلك واتبع الاولاد والاموال والأزواج فإن ذلك فيه ضيع للدنيا وضيع للدين قال فاحذروهم وهذا أمر من الله جل وعلا فاحذروهم قال فاحذروهم على دينكم ساجرونكم للدنيا وإن جروكم للدنيا فأنتم والدنيا وستضيعكم الدنيا ومن انشغل بالدنيا أهمل الأخرة ومن انشغل بالاخره أتته الدنيا وهي رغمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقر بين عينيه ولم يأخذ الدنيا إلا ما ما قسم له، وما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغمة. قال ما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني من انشغل بالدنيا ومن ينشغل بالأزواج وعافس النساء والأولاد وترك ما عليه من المهام التي من أجلها خلق خلق أو خلقه الله جل وعلا فأولئك هم الخاسرون قد قد قد حاط به قد حاط به الخسران المبين وهذه من أعظم الأمور خسارة لأنه يخسر الدنيا والآخرة، وإن خسر الدنيا والآخرة، فكيف له أن أن يربح عند رب التلف ولا لا لا مع الخسر، لا يربح مع الخسارة بحال من الأحوال. نسأل الله للرفلاء لا يجعلنا من الخاسرين، ما يجعلنا جميعا من أهل الدين أو من أهل الخيرات أو من أهل الطاعات. اللهم يا رب العالمين. فهذه فيها دلالة واضحة على على أن زيغ القلب عن الآخرة يكون بسبب الأولاد والأموال المعرى الصالحة التي تجره إلى الآخرة وكلما جرته إلى الدنيا وقفت رد الله, الله عنك صمرة أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك على ما أنت فيه من أدب خير واهتمام نعم قال يا الذين املوا لا تريكم امالكم ولا اولادكم عند ذكر الله من يفعل ذلك فاولئك هم القاسرون حاطط حاطط من جميع الجوانب في قولي على دينكم إن من ازواجكم واولادكم عدوا لكم هو يحمل الرجل على هل يحمل هذا الرجل على قطعة فإن إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم أو العداوة هو هنا أن يجر روحه الدنيا وإن يشغله بما فيها من دراهم الدنيين والمعاملة بذلك يحب من أجلها ويعطي من أجلها منعم من أجلها يترضى على من معه المال ويسخط على من لا يملك مال أو لا يعطيه المال أيضا يحمله يحمله, يحمله ذلك على قطع الرحم وعالم وعلى تقطيع أوصال المحبة بينه وبين من يحب فلا يستطيع الرجل مع من يحبه إلا أن يطيع فهو في معصية الله جل في علاه بعد نفسه فهؤلاء سيكونون من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إن من أز من طبع من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فح عدوا لكم فاحذروهم فهؤلاء أسلموا يعني من مكة فأرضن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال أسلموا من مكة فأرضن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبأ أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا ان يعاقبوهم فانزل الله تعالى وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فف... فان الله غفور رحيم يعني اعفو عن اولادكم وازواجكم ما دام الله قد احسن اليكم وشبتم عن التوك حتى انصعتم صعتم لله دلفعوا لا عليكم ان تغفروا وان تصفحوا وان تعفوا عن هؤلاء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 الأولاد والأزواج والأموال فتنة اختبار يختبركم الله تعالى أتقدمونهم أم تقدمون ربكم جل في علاه كما قال عمر بن ياسر قال والله إنها على عيش رضي الله عن الله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة إنها لحبيبة رسول الله سعصا في الدنيا وفي الآخرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب قال أو بين بفعله ما كان لا يدما اتصل نعم انما اموالكم واولادكم الله عنده اجر عظيم قال الله تعالى ان تعفو وتصفح لما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرهم بالعفو والصفح عنهم ولان من من من من احسن احسن الله اليه قال ان يا الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم كما راى يعني في قوله تعالى ان اولادكم وارضهم فتنه والله عنده اجل عظيم في هذه قال بانهم لما لما ذهبوا لما قد تقدموا عليهم علما وهؤلاء هم الذين يعني قد إن نت في شيء عندكم هل إن نت في شيء وانا قد تعطلوا باتباع اولادهم فقال يعني ارادوا ان يرجعوا اليهم فيعني على ذلك فقال هو تفسيره فان الله غفور رحيم ومن غفر غفر الله له انما اولادكم اموالكم اولادكم فتنه من الله عظيم يقول الله تعالى إنما فتنة أي من الله تعالى من والله عنده يوم القيامة أجل عظيم. قال زين الناس حب الشواتي من الناس والقناطير المقندرة من الذهاب الفضات والخير المساومات الدنيا والله عنده حسن المآل وذلك روى أحمد المسدي عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يمشيان وعصراني فنزل رسول من المنبر شوف الولد كيف يصنع بقلب ابي فنزل من المنبر فحملهما وضعهما بناديه ثم قال صدق الله صدق الله ورسول ورسولهم إنما أولادكم وإنما أموالكم أولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان وعصران فلما أعطت حديثي ورفعتهما طيب نقل عند هذه ونختم الصورة تكون غدا إن شاء الله في مسألة ختم الصورة, الصورة التغابن نحن على مشارف الانتهاء من الجزء هذا ونكون قاربنا جدًا انتهاء التفسير نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الفوائد المصنبطة كل شيء بقدر التوحيد توحدان توحيد العبادة بإفراد الله الذي فعلها بالعبادة عبد الرحمن صلى الله عليك رضي الله عنك دعواتك لنا وتوحيد الاتباع وتوحيد لا استقيم أمر المرء حتى ينظر بعينين جميلتين بعين الشرع وعين القدر لا للإنسان الإنسان لا يعيش على رفعتين إلا بعينين بعين القدر وعين الشارع أن نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين قد من الله عليهم بالجمع بين العينين لو في أسئلة فضلوا لدينا المغني اليوم نعم